وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 <تكتغفق> <تصفيق> هُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْكًا صِنْبٌ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَافِدَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ صَوَاعِقَ حَذَرَ الْمَوْتِ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 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أجواج مطاهرة وهم فيها خالدون ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما دعوه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم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 وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل ويفسدون في الْأَرْضِ أولئك هم الخاصرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون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 صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 110. يا آدم فَلَمَّا مَا انْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقل لهبط بعضكم لبعض عج، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.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 وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإيايا فاتقون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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتار أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الخاشعين الَّذِينَ يظنون رَبَّنَا إِنَّنَا ربهم مِنْ دُونِكَ راجعون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 وَإِذْ نَدَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِفِ الْعَوْلَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 وَإِذْ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وَإِذْ قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشردهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 أَجَلُوهُ لَمَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِنَ الْمَاتِ تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَذُرَاتِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ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 قالوا أتتخذنا هجؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لومها قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ صفراء فَاقِعٌ لونها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا اِدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقْرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمه لا شئت فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم كعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة أو أشد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 وَنَظَرَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَحْمِلُونَ أَفَتَقْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يفرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 وويل لهم مما يكشبون وقالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون للا من كسب سيئته وأحاطت به خطيئاته فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا نيثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله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 ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ثم أقررتم وأنتم تشادون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيبناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم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 فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم فتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا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 وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَنْ تَجِدَ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٌ وَمَا هُوَ بِهُ زَعْزِئِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وزبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات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 مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وما روت وما يعلمان من أحد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 لا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتصر برحمته من يشاء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 ومن يتبدل الكفر بِالْإِيمَانِ فقد ضل سَوَاءَ الشبيل ود كثير من الْكِتَابِ الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واستعوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيبوا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير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 فَلَا مَنْ أَصَلَمَ وَجْهَهُ لِلْدَاعِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ إِنَّ دَرَبِهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 الذين اتيناهم الكتاب يكنونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون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 وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِذُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتقذوا من مقام إبراهيم مصلى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 111. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 113. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَتَبَارَكَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ظَبْدًا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 أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب وَالْأَثْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قَدْ نَرَى تقلب وديك في السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ غَاوَوْا فَلَن يُفْلِحُوا مَا كَانُوا وَن اللهُ بِغَافِلٍ عن مَّا يَعمَلُونَ وَلَئِن أَفَتَنْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وما بعضهم بتابع قبل تبع ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتلناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني من عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يثلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه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 ولا نبل وانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات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 وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فَلَا اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمال خالدين فيها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 ن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يرفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن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 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندابا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم مَا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا.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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما مبكر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه <تصفيق> ان الله غفور رحيم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلبهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم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 وَإِنَّ الذين اختلفوا فِي الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودا فمن كان منكم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 وَإِنْ تَصُومُوا فَهُنٌّ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ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 فَالْيَسْتَجِبُوا لِي وَالْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْسُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيامِ رَوَفَتُ إلَى نِسَائِكُمْ قُنَّ لِبَاسُ الَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ الْهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهم وارتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأغيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 119. إلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم 121. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثن وأنتم تعلمون يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 فمن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحج وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لمن لم يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله شديد العقاب الحج أسهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وَلَا ولا فسوق ولا جدال في الحج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 انتم من قبله لمن الضالين ثم اثيبوا من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن افتقى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 ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد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 بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في هلل من الغمام؟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 وَمَن يَبْغِ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ يُجِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين وأنزل معهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وَمَقْتَلَفَ اخْتَلَفَ فِي هَذَا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَذَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ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 أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزرجلوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يقول الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قريب يَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما مِن من خير فإن الله به عليم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 به والمسجد الحرام واخراج أهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن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 وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله أرضكا لأيمانكم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 ان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه وَلَا ولا يحل لهن ان ثمَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَوْحَانِهِ إِن كُنَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Tip <around his eyes> وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُوا إِصْلَاحًا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن دَرَجَةٌ والله عزيز حكيم الطلاق مرتان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 فإن طلقها فَلَا تحذ لَهُ من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَإِن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله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 وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ مُزْرَآ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 ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم واقهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزق وكسوه بالمعروف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 وَإِنَّ رَتْمَ أَن تسترضعوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جناح عَلَيْكُمْ إِذَا سلمتم مَا أَتَيْتُمْ بالمعروف وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا دُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جناح عليكم فيما عوضتم به من خطبة النسائية وأكمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن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 وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كُنْتُمْ قَلَخْتُم مَا لَمْ تَمَسُّوهُ أَوْ تَفْرُغُوا لَهُ فَالْبَاءُ ومتعوهن على الموشع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طلقتموهن مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فريضة فنشف ما فربتم إلا يَعْفُونَ يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة مكاح تَعْفُوا أَقْرَبُ أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم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 فَإِنْ خَارَجَ نَفْلَ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تَرَ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن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 من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضائفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإلي ترجعون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 قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يكتسع من المال قال ان الله افتقاه عليكم وزاده بشكوى في العلم والجسم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 إِنَّ في ذلك لَآيَةً لكم إِن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ طَعَنُوا بِالْجُنُودِ أَعْلَى إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ ذِنَاعًا فَمَنْشَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْشَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْلَمْ يَقْعَنُهُ فَإِنَّهُ مِن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 ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا منا رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه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 فمن يكفر بالطاهوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة الوثق على فصام لها والله سميع عليم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 وَلَنَجْعَلَ عَلَيْكَ آيَةً مِّنَ النَّاسِ لِيُرَوْا إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَنُشُورُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَنَّىٰ تَحِينُ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ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 جزءا ثم دعوهن يأتينك سحيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع شهاب في كل شنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واثر علي الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قولٌ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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كان الذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا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 كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوك مثل صفوان عليه تراب فأصابه وابن فتركه صلدا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 ومثل الذين ينفقون أموالهم بكضاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة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 نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا آفقو من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآكذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 ومن يؤت الحكمة فقل أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألبال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعنا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 وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الذين أحشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعصف تعرفهم بكما لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُشُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَهْلِمُونَ وَلَا تُهْلِمُونَ وَإِن تَنَزُّ عُصْرَةً فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْشُورَهِ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُم إِن كُنْتُم تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى الله.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 وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخش منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليم بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لن يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقشق عند الله واقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونا بينكم إلا أن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 وَإِن كنتم على سَفَرٍ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فَإِن أَمِنَ بعضكم بعضا فلنؤدي الذي أت من أمانته وليتق الله ربه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 تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذن من يشاء والله على كل شيء قدير